وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنماجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال رواه أبو داود والترميدي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث كنا بدان الكلام حوله من دروس ماضية وعربنا ان هذا الحديث جاء للتذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى وجاء لينظم لي امر جماعة المسلمين حيث حثهم على السمع والطاعة للامراء ما داموا يقيموا الدين وما داموا يقيموا الشريعة وما داموا يحققوا للناس البيئة المهيئة لأداء عبادتهم وأداء طاعتهم لله سبحانه وتعالى وقد يقع من بعض الأمراء شيء من الحيف والجور فإنه ينبغي للإنسان أن يصبر ينبغي له ان يصبر ما دام الامر لم يبلغ مبلغ الخروج من الملة والصبر امر هام ينبغي له ان يصبر والصبر لا بد منه لان فيه عونا على اقامه الجماعة وهي هدف من اهداف الشريعة الإسلامية لأنه بإقامة الجماعة يتواصل الناس بعضهم بعضا بالخير ويتعاونون على الخير ويحرصون على أن يقيموا شعائر الله التي أمرهم أن يقيموها وأن يصدحوا ب. هذه الشعائر التي تميزهم عن غيرهم من المجتمعات وان وجد وهذا امر طبيعي لان الناس جبلوا على شيء من الانانيه وعلى شيء من الظلم وعلى شيء من يعني التهاون في حقوق الاخرين فعلى الناس ان يصبروا و أن يلجأوا إلى القضاء وأن يلجأوا إلى الأحكام ليحصلوا على حقوقهم من خلال الإمام ولا ينبغي لهم أن تطلق أيديهم في أخذ الحقوق وأن تطلق أيديهم في دعوى استرجاع المغصوب أو نحو ذلك وعندئذ تتعطل الشرائع بسبب الظلم الذي يقع بين الناس فقد نظم الإسلام المجتمع المسلم تنظيما بأن يتعاون الناس على البر والتقوى وإذا وقعت القصومة فليلجأوا إلى السبل التي تحقق لهم العدالة حيث يردونه الى الله والرسول ويردونه الى ولي الامر منهم وعندئذ يحكم ولي الامر بما امر الله سبحانه وتعالى وكما يحقق فيه العدالة ولا يحيد عنه ولا يجور في حكمه وبهذا تتحقق العداله ومن أول أساليب تحقيق العدالة أن يطيع الناس للأمير الذي اتفقوا والذي رضوا به أن يكون أميرا بينهم أو أن يكون أميرا لهم هذا الأمير مهما كانت صفاته ومهما كانت هيئته ومهما كان شكله ما دام المسلمون قد ارتضوه اميرا فعليهم ان يسمعوا وان يطيعوا وقلت في درس ماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالعبد وفي بعض الروايات بالعبد الحبشي لان هذا كان يعني مثالا يمثل الواقع ومثالا يذكر الواقع فإن من أفراد المسلمين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من كان أصولهم من الحبشة وبعضهم من كان قد ضرب عليه الرق ثم اعتق وضرب الرق كما هو معروف عند العرب لم يكن مقصورا على لون ولا جنس وإن كان كثير من الأرقاء في ذلك الوقت من الحبشة لكنه كان هناك أيضا من الأرقاء من كان من أبناء العرب حيث إن العرب يغير بعضهم على بعض وحيث إن العرب كانوا يصبي بعضهم بعضا ويضربون الرقه على السبي الذي يسبون ويقتلون الرجال ويكون ذلك السبي بمثابة العبيد وبمثابة الإماء وبمثابة الرقيق فهؤلاء الأرقاء يمر بهم الأزمان وتتغير الأحوال إما من خلال أن تعاد إليهم حرياتهم. بالعتق أو أنهم يفتدون أنفسهم بالمال وقد يتأمر هؤلاء الأرقاء يعني فيما مضى ويعودون ويصيرون أمراء وقد يتذكر بعض الناس ما كان حالهم قبل الإمارة فهذا لا يمنع من أنهم يطيعونهم ما داموا قد بلغوا حد ودرجة الإيمان فعليهم أن يطيعوا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث لما وعظ الناس موعظة بليغة ذكرهم فيها بالله وذكرهم فيها بمصير الناس يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار وماذا يجب عليهم أن يعملوا اتقاء النار وما يجب عليهم ان يفعلوه تطلعا للجنه عندئذ قالوا له يا رسول الله هذه موعظتك موعظه بليغه كاننا نحس انك تريد يعني ان تودعنا والنبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما كان يبلغ اصحابه ويقول لهم انه قد دنا اجله وان الله سبحانه وتعالى قد خيره وانه اختار ما عند الله وفي حجه الوداع كان صلى الله عليه وسلم يودع الناس في كل مرحله وخطوه من خطوات اعمال الحج فكان كلما عمل عملا من أعمال الحجي نبه الناس وقال لهم لتأخذوا عني مناسككم علي لا ألقاكم بعد عامي هذا لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعظهم موعظة فقالوا له يا رسول الله نشعر أن هذه الموعظة موعظة مودع فأوصنا يعني ماذا توصينا ان نفعله وان نلتزم به فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد يعني وان كان قالت الامارة فيكم لمن كان اصله عبدا فانه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكنا قد عرضنا لكثير من مسائل هذا الحديث وانتهينا إلى مسألة الأمر باتباعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا الإمام ابن رجب رحمه الله وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من ولاة الأمور وهنا ينبغي أن ندرك ماذا يراد بقوله سنة الخلفاء الراشدين ما المراد بسنة الخلفاء الراشدين هل المراد بها سنة خلفاء معينين كما فسر كثير من المحدثين او كما فسر كثير من اهل العلم ان المرادة بالخلفاء الراشدين هم الخلفاء الاربع من الصحابة رضوان الله عليهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي او كما جاء في بعض الروايات اقتدوا بالذين من بعدي وهما ابو بكر عمر او ان المرادة بالخليفة الراشد هو كل خليفة اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واقتدى به بهما ونهج على ان يحقق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من امر الشريعة وهذا الذي يظهر والله اعلم ان, ان المراد به هنا فالالف واللام هي لجنس الخليفة الراشد وليست ل كما يقول اللغويون انها يعني للعهد الذكري او للعهد الذهني والدليل على ذلك ان اهل العلم وصفوا غير الخلفاء الاربعه بانه خليفة الراشد كما جرى الامر في وصف امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بانه خليفه الراشد واذا اخذنا بهذا المعنى اذا فكل من حرص على ان يحقق شرع الله ويطبقه ويعمل به وينفذه ويدعو اليه فإنه خليفة راشد تلزمنا طاعته لأن الغرض من وجوب طاعته إقامة الشرع فمتى ما تحقق إقامة الشرع من خلال خلافته تعينت الطاعته ولا يجوز لأحد أن يخرج على هذا الإيمان لكن قد يقع منه شيء من الخطأ او شيء من هذا الخطأ اما ان يكون يعني عن جهالة بان يترك امرا جاء النص وجاء الامر وجاءت الشريعة به فان تركه عن جهل فعل المسلمين ان ينبهوه واما ان يتركها عن معصية فإن تركها عن علم فهذا يكون عاصيا لكن لا يلزم من عصيانه الخروج عليه ما دام يتئف الأمر للناس يقيمون الصلاة كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الذي يجب على الناس أنهم لا يطيعونه في هذه المعصية التي فعلها او المعصية التي ارتكبها واما ما دعا اليه من امور الشرع فيتعين على الناس طاعته اذ لا يجوز الخروج على الامة الا ان يرى كفرا بواحا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن جاء في حديث افتدوا باللدين من بعد ابي بكر وعمر او اشار اليه ما كما سيمر فاذا هذا الحديث لا يتنافى مع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اذ المراد به بها كل خليفة راشد قال وفي مسندي وقوله هنا بخلاف غيرهم من ولاه الامور يعني الذين يعني لا يحققون الش... يطبقون الشريعة وكذا فهؤلاء ان كان فعلهم أو إن كان أمرهم يعني يؤدي إلى الكفر البواح ففي هذه الحال يسوغ الخروج عليهم أما ما دام أمرهم لا يؤدي إلى الكفر البواح ما دام يقيمون الصلاة كما جاء في الحديث الآخر فتجب طاعتهم ومناصحتهم وتنبيههم دون الخروج عليهم لأن الغرض من ذلك المحافظة على المجتمع المسلم وعدم ترك الفتنة تسري فيه لأن سريان الفتنة فيه يؤدي إلى انتقاض تلك المجتمعات الإسلامية قال وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر ما بقائي فيكم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قالوا وتمسكوا بعهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصدقوه. وفي رواية تمسكوا بعهد ابن ام عبد والمراد بابن ام عبد هو عبد الله ابن مسعود قال واهتدوا بهدي عمار فنص, فنص صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتدى به من بعده وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطابق واقعه الواقع الذي كان فيه والزمن الذي كان فيه لكن عمار يعني توفي وعبد الله بن مسعود توفي. ولم ينتهي الامر بوفاتهما بل الحكم بقي عاما يشمل كل خليفة راشد قال والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وهؤلاء بالنص يعني داخلون في هذا الحكم بالنص لكنه يشمل غيرهم بإيه بالوصف فإن في حديث سفينة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد ثلاثون ثم تكون ملكا قال وقصحه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة على اعتبار أن آخر آخرهم وفاة وهو علي رضي الله عنه حيث استشهد على رأسه سنة الأربعين على رأس سنة الأربعين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في آخر أيامه فبقي الخلفاء الأربع بعده ثلاثين عاما قال ونص كثير من الائمه على ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفه خليفه الراشد مما يدل على ان الخلافه الراشده غير محصوره في ايه في الائمه الاربعه ويدل عليه ما خرجه الامام احمد من حليث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها وذلك بموته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله lupel شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عابا ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت يعني مما يدل على ان صور الاحكام او صور الحكام الذين يحكمون البلاد الاسلامية ويكونون على رأس الدولة الاسلامية لهم مناهج تختلف يعني تختلف المناهج قد تكون خلافة وقد تكون ملكا ونلاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقص نوعا يعني من هذه الخلافات أو من هذا الملك ما جاء فيه انتقاص لنوع من أنواع الملك والإمارة وإنما هذا الكلام الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو من باب الإخبار ومن باب يعني دلائل النبوة حيث إن ما حدث جاء مطابقا لما أخبر به صلى الله عليه وآله وصدي وسلم مما يدل على أن هذا التنوع الذي يكون في المجتمعات الإسلامية من أنواع الخلافة أو من أنواع الملك أو من أنواع الإمارة يعني أمر يعمل به شريطة أن يكون الغرض منه تحقيق تطبيق الشريعة الإسلامية وشريطة أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله وإقامة دين الله سبحانه وتعالى ثم تكون خلافا خلافة على منهاج النبوة ثم سكت قال فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فسر به وأعجبه يعني أعجبه هذا الحديث لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالواقع وهذا الواقع لم يعني ينتقص منه نوعا من الانواع ولا ننسى ان خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت ضمن الخلافة المالكة فانه يعني كان من امراء بني امية الذين كان يوصي بعضهم بالامارة وبالملك من بعده للخليفة الذي يبايع له بولاية الخلاف قال وكان محمد بن سيرين احيانا يسأل عن شيء من الاشربة والمراد بالاشربة يعني انواع من ما كان يتخذه الناس شرابا وغالبا ما يراد به النبيذ يراد به النبيذ لأن أول مسألة جرى فيها الخلاف بين الفقهاء في الأشرباء هي النبيذ مع أنهم متفقون على تحريم الخمر وأما النبيذ فكان الناس يصنعونه يضعون التمر في الماء أو الزبيب في الماء أو غيره من ال الأطعمة ثم بعد ذلك يمرسونه ويصفونه ويشربونه والعلماء متفقون على أن النبي اذا لم يغلو وإذا لم يعني يجري فيه التخمير والاسكار اذا لم يبلغ درجة الاسكار ولم يشتد ويغلو فهذا محل اتفاق بانه يجوز شربه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتبه ذلهو في الليل أو في الص... في الليل فيشربه في الصباح أو منتبد له في الصباح فيشربه في الليل ويشرب منه باليوم الثاني وبعد ذلك يعطى للداجم يعني للبهايم ت... تشرب الباقي وتأكلوا يعني ما بقي من هذا المنتبد منه لكن كان الخلاف فيما لو اشتد قبل ان يغلي هل يجوز شربه او لا هذه مسألة كانت محل خلاب بين اهل الحجاز واهل العراق وان كثير من اهل العراق كان يرى ان ذلك لا بأس بشربه لانه لم يبلغ درجته الاشكاع وكثير من اهل الحجاز كانوا يمنعون شربه حيث انه دب فيه يعني امره الغليان وقد يسكر لان الناس يتفاوتون في هيئه الاسكاب من حيث شدة الغليان او عدم شده الغليان فمحمد بن سيرين رحمه الله كان اذا سئل عن النبيذ وهذا الذي عبر عنه ببعض الأشربة فكان يقول لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نهى عن, عن الانتباه ونهى عن أن يشرب الناس النبيذ إذا بدأ فيه الغليان فكان يقول بنهي الشرب من هذا النوع من الأشربة ويستند في نهيه الى ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله نهى عن ذلك وعمر بن عبد العزيز خليفه الراشد تجب طاعته ويتعين طاعته هكذا كان يستدل قال وكان ابن سيرين او محمد بن سيرين احيانا يسأل عن شيء من الاشربه فيقول نهى عنه امام هدى عمر بن عبد العزيز فاعتبر عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين ومن إمة الهدى قال وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة هذه مسألة من مسائل الأصول في باب الإجماع يعني إذا أجب على إمة الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر من عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم على أمر أمر من امور الشريعة خصوصا امر الامور التي تنبني على الاجتهاد فهل يعتبر اجماعهم حجة او انه ليس بحجة وتجوز مخالفته هذه المسألة من مسائل التفريع في قضايا الاصول واشار هنا الى جانب منها ليبين ان إجمع هؤلاء الخلفاء الأربعة على مسألة دليل على أنه من الهدى خصوصا إذا كانت هذه المسألة المجمع عليها يعني فيها عمر رضي الله تعالى عنه والفقهاء استندوا إلى أن ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه من مسائل الاجتهاد يجب العمل به ويتجب طاعته قالوا لسبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني يقترن به الحق وأن كثيرا ما يجري الحق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه وأن عمر رضي الله عنه من الملهمين وأنه من المحدثين وما دامت هذه صفات صفاته رضي الله عنه فإن قال قولا وراء رأيا دعا إلى مسألة من المسائل فيتعين علينا اتباعه فيها لغلبة الظن عندنا على أنها موافقة للحق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أجمع عمر رضي الله عنه أو جمع الناس على قول من هذه الأقوال يتعين على الناس أن يأخذوا بها ولا يخالفوها لكن إذا كانت هناك مسائل أبدى عمر رضي الله عنه فيها رأيا وخالفه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسهم عمر رضي الله عنه على الاتزام بهذا الرأي يعني واتاح لهم فرصة مخالفته فهذا يعني لا يلزم فيه اتباع عمر والالتزام برأيه هذا ما اشار اليه الامام ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة قال وقد اختلف العلماء في اجماع الخلفاء الاربع هل هو اجماع او حجة ايش الفرق بين الاجماع والحجة يعني الاجماع هو الشيء الذي لا تجوز مخالفته وتعتبر مخالفته خروجا على ايه على الشريعة واما الحجة يعني فهذه تنبني على هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة اذا كان قول الصحابي يستند الى دليل فيكون حجه تبعا للدليل لكن اذا كان القول محل اجتهاد هذا محل خلاف بين الفقهاء يقولون ننظر اوافقه الصحابه على قوله ام خالفوه فان كانوا وافقوه فالتقاؤهم واجتماعهم يكون حجه لان الاجماع من من او من لأن الإجماع يعني دليل من أدلة الشرعية لكن لو خالفه غيره فليس غيره بأولى منه فعندئذ يكون قولا من الأقوال قد يكون حجة وقل لا يكون حجة نعم لأن هذا الكلام ينطبق على اجتهادات الصحابة واجتهادات الصحابة متى ما اتفق الصحابة على شيء كان حجته لقوله تعالى ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أما إذا اختلفوا فقد يكون حجة لمن يقلده يعني يقول قال عمر ودليلي قول عمر وقد يكون وخل لا يكون حجة لمن خالف الإمام لكن محل الخلاف في هذه المسألة هو مسألة لو قال بعضهم قولا وسكت عليه يعني بقية الصحابة ما قالوا رأيا ما أظهروا وفاقا ولا خلافا وإنما سكتوا فهل يعتبر سكوتهم قرينا من القراء التي تؤيد قول المفتي او انه لا لا ينسب الى ساكت قول هذه مساله محل خلاف بين الاصوليين قال هل هو حجتنا أو هل هو مع مخالفه غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه رواية ثاني على الإمام أحمد وحكم أبو حازم الحنفي في زمن المعتدي بتوريد ذوي الأرحام ولم يعتد بمن خالف الخلفاء يعني في هذا القول لأن بعضهم لم يجعل بالقدم بيت المال على ذوي الارحام ونفذ حكمه بذلك في الافاء او ونفذ حكمه بذلك في الافاء ولو قال بعض الخلفاء الاربع قولا ولم يخالفه منهم احد بل خالفه غيره من الصحابة يعني الام الاربع او الخلفاء الاربع هل يعتبر قولهم حجة على غيرهم او لا قال بل خالفه غيره من الصحابة فهل يقدم قوله على قول غيره فيه قولان ايضا للعلماء والمنصوص عن احمد رحمه الله انه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة وكذا ذكره الخطابي يعني من علماء الشافعية ومن علماء الحديث وغيره من العلماء قال وكلام أكثر السلف يدل على ذلك أي أن أقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله تعالى عنه وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتبع أحكامه يعني أحكام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه نعم؟ وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في امر في أمر خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ونلاحظ ان هذا الكلام الذي نقله مالك عن عمر بن عبد العزيز فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدون الاربع من بعده. قال وحكى عبد الله بن عبد الحكم وحكى عبد الله ابن عبد الحكم عن مالك قال قد أعجبني عزم عمر على ذلك يعني المراد به عزم عمر ابن عبد العزيز على أنه يمضي على ما سار عليه عمر أو عزم عمر هنا يعني ما مضى به عمر رضي الله عنه وما سنه يقول مالك إنه أعجبه يعني فهو يرى صلاحيته ويرى العمل به يعني هذا الكلام فالمراد إذن هنا كلام عمر بن عبد العزيز في قول مين في السنة أو السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، قال وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك ولم يحكيه عن عمر يعني نسبه إلى مالك ولم ينسبه إلى عمر بن عبد العزيز وقال خلف بن خليفة شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة فقال في خطبته ألا ان ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه فهو وظيفة وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه يعني أنه سنة قال وروى ابو نعيم من حديث عرجب الكندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه سيحدث بعدي اشياء فاحبها الي ان تلزموا ما احدث عمر هذا الحديث قال ذكره ابن مندا في الصحابة في ترجمة عرزب قال وكان علي رضي الله تعالى عنه يتبع احكامه وقضاياه يعني احكام عمر رضي الله عنه وقضاياه ويقول ان عمر رضي الله تعالى عنه كان رشيد الامر قال وروى أشعث عن الشعبي قال إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف قضى فيه عمر فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقضى فيه قبله حتى يشاور قال وقال مجاهد إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به وقال ايوب وهؤلاء كلهم من علماء التابعين عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل من علماء التابعين ايضا قال انظروا ما اجمعت عليه امه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فان الله لن يكن ليجمعها على ضلاله فإذا اختلفت فانظروا ماذا ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فخذوا به فكل هؤلاء التابعون رحمهم الله كانوا يوصون بعمل عمر رضي الله عنه قال وسئل عكرمه عن أم الولد فقال تعتق بموت سيدها يعني إذا اذا اذا استولد ال ال المالك أو السيد جاريته يعني عاشرها فحملت منه وأنجبت له ولدا فإذا مات السيد تصبح هذه الجارية إيه؟ هذه الجارية حرة تصبح حرة لماذا الفقهاء يعللون ذلك يقولون لأن هذه الجارية في الأصل تكون في الميراث وعند تقسيم الميراث قد تكون من نصيب ولدها والولد لا يملك أحد أبويه والولد لا يملك أحد أبويه فلما كان الولد لا يملك أبويه تعتق من أصله المال، وبمجرد موت السيد تكون حرة هكذا عللوا وقالوا ان عمر رضي الله عنه افتى بذلك قال وسئل عكرمه رحمه الله عن ام الولد فقال تعتق بموت سيدها فقيل له بعي شيء تقول قال في وهذا يعني أكرم رحمه الله سلك المنهج الذي سلكه عبد الله بن مسعود فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أول من سلك هذا يوم أن جاءته المرأة النامصة والمتفلجة والواصلة قال وكيف لا ألعنها وقد الله في كتابه فقالت له يا هذا إني قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد في كتاب الله أنه لعن الواصل والنامص والمتفلج فقال لو قرأت كتاب الله لوجدتيه قالت قرأت كتاب الله وما وجدته قال ما قرأته قول الله تعالى ماذا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن ذلك فكان هذا في كتاب الله وهكذا اكرمة رحمه الله يقول إن أم الولد تعتق بموت سيدها وأنه في القرآن فلما سئل عن ذلك قال وعطيع الله وعطيع الرسول وأولي الأمر منكم أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي نها أن تباع أم الولد وأمر بأن تعتق أم الولد قال وعمر من أولي الأمر وعمر من أولي الأمر رضي الله تعالى عنه وقال وكيع كان إذا اجتمع وقال وكيع إذا اجتمع عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما على شيء فهو الأمر قال وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلف بالله إن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر رضي الله عنه حتى دخل الجنة وبكل حال فما جمع عمر رضي الله عنه عليه الصحابة رضوان الله عليهم فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف قضائه في مسائل من الفرائض كالعول والعول هو أن تزيد السهاب على إيه على رأسي او على اصل المسألة ان تزيد السهام على اصل المسألة فيجرع فيها التحصيص وفي هذه هذه في العول والعول باب من ابواب علم الميراث كمثل يعني على سبيل المثال ان تموت امراه وتترك زوجا واخته ان تترك زوجا واختا واما فعندما نقسم الميراث نعطي للأم الثلث ونعطي للزوج النصف ونعطي للأخت النصف أما الزوج فنعطيه النصف لأنه لأن المرأة ليست لها ايه والله يقول ولكم نص ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد وأما الأم فتأخذ الثلث لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وأما الأخت فتأخذ النص لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فكيف نجمع بين نصفين وثلث ما هو نصف الثلث وإنما في هذه الحال نجمع نقول النصف بثلاثة أو الأصل النصف باثنين ونص باثنين وثلث بواحد صاروا كم خمسة فنجعل المال على خمسة اجسام بدلا مما ان يكون على اربعة هذا ما يسمى بالعول فعمر رضي الله تعالى عنه لما يعني طرحت عليه مسألة وكانت من لطائف المسائل وهي المسألة المسماه بالعمريه ونصيبها نصيبها او قسمتها يعني ان امرأة, أو امراه توفيت وترك زوجا وتركت اما وتركت اخوه لام واخوه اشقاء اخوه لام واخوه اشقاء فلما قسمت المساله اخذ الزوج النصف واعطيت الام السدس وأعطي الإخوة لأم الثلث والإخوة الأشقاء لم يحصل لم يبقى لهم شيء فجاءوا إلى أمير المؤمنين وقالوا يا أمير المؤمنين هب هبأنا أبانا حجرا ملقا في اليمن ألسنا أبناء أم واحدة ألسنا أبناء أم واحدة وفي بعض الروايات قالوا له هبأنا أبانا حمارا ألسنا ابناهم من واحده فقضى ان يجتمع الاخوه كلهم في في الثلث هذه المساله يعني ما جرى فيها عول لكنه شرك الاخوه للاشقاء مع الاخوه مع الاخوه لام وهي المشهوره بمسألة المشركة لكن المساله الاولى التي ضربنا بها ذكرناها كانت هي مساله في العول قال هذا في قوله كالعول يعني كضرب ضرب مثل لذلك وايضا في مساله زوج وابوين وزوجه وابوين يعني هذه المساله او المسالتين التي يسمونها بالغراوين توفي رجل او توفيت امراه وترك زوجا واما وابا فعلى تقسيم المواريث الزوج ياخذ النصف والام تاخذ الثلث والباقي للاب لأن الله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وقال وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له فلأمه الثلس فإن كان له إخوة فلامه السدس لكن بعد أن أعطيت الأم الثلث وأعطي الزوج النصف بقي للأب السدس ومعلوم في تقسيم المواريث أنه متى تساوى الذكر والأنثى في الدرجة الأصل أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى يأخذ ضعف الأنثى وفي هذه الحال أعطي الزوج السدس وأعطيت الأم الثلث. فلما عرض المسألة على عمر رضي الله عنه حكم بأن للأم ثلث الباقي، ولو أخذنا التقسيم الزوج يأخذ النصف والباقي النصف، فنعطي الأم ثلث الباقي يعني ثلث النصف يكون سدسا سدس، ويأخذ الأب الثلث، وهكذا لو كان المتوفى زوج. الزوج لو كان المتوفى زوج الزوجة تتأخذ الربع ويبقى من المال ثلاثة ارباع فنعطي الزوجة نعطي الام ثلث الباقي يعني الربع ونعطي الزوج الاب ونعطي الاب الثلثين يعني النص هذه ما خالف فيها يعني التقسيم الصريح لكنه وافق كثيرا من قواعد الميراث نعم قال و... وفي زوج وابوين وزوجة وابوين ان للام ثلث الباقي قال وكقضائه في من جامع في احرامه يعني قبل ان يتحلل وقبل ان يطوف او يقب عرفة أن يمضي في نسكه وعليه القضاء والهديو ومثل ما قضى به في امرأة المفقود، ووافقه غيره من الخلفاء أيضا امرأة المفقود يعني تنتظر إلى أن يبلغ يعني تسعين عاما وقيل إلى أن يموت أقرانه ثم بعد ذلك تعتد قال ووافقه غيره من الخلفاء ايضا ومثل ما جمع, جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث يعني كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر ها يجعلون الطلاق الثلاث واحدة فلما اكثر الناس من الطلاق بالثلاث اجمع عمر الناس رضي الله عنه وقال ان الناس كانت لهم فيه انا وإنهم إيش فلو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم وفي تحريم متعة النساء يعني يزعموا يعني هنا يذكر كثير من ال من الفقائين الذي حرمها عمر وبالحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها لكن عمر أظهر ذلك وأكده ومثل ما فعله من وضع الديوان والمراد بوضع الديوان يعني حصر اسماء المسلمين المجاهدين منهم وغير المجاهدين الرجال والنساء والاطفال والشيوخ وكان يجري لهم رواتب من ما فتحه المسلمون لان الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن ابي بكر وجزءا من, بداية من زمن عمر كانوا اذا فتحوا بلدا قسم البلد على الفاتحين